قم يا بني فقط رأيتك من سنين وسترط عنك الجرح وكتمت الالم قم يا بني فقط رأيتك سنين وسترط عنك الجرح وكتمت الالم سلب الضياء ووسط بها واليوم حل الوقت للنصر المبين فانهض ولا تصغي لصوت الخائفين سئب الزمان حديثه وحد الجديد قب يا بني عليك من قلبي سلام وانهض لتأريق النضى زمن الكلام قب يا بني عليك من قلبي سلام وان حكم لي تاريخا مضى زمن الكلام هذا سلاحك فالفتقه من الحطام الخطب وقر في وجه المغيرين الليام هل اللي هذا سلاحك فالفتقه من الحطام الخطب وقر في وجه المغيرين الليام هل اللي اب هذه الحجاره في اطف الصادقين تدوي مزلزله قلوب ال في أكف الصادقين تدوير زلزلة قلوب الباتدين قم يا بنيا قم يا بنيا قم يا بنيا قم يا بنيا, قم يا بنيا, قم يا بنيا فلن يليل لك العداة العدا. وانقذ ركام الذل من فوق الجباة قم يا ابني فلن يليل لك العداة العدا. وانقذ ركام الذل من فوق الجباة هذا أوان الجد قد لاحت حطا فاسلك طريقا خطه ركب الهدى هذا أوان الجد قد لاحت حطا فاسلك طريقا خطه ركب الهدى ركب تعلم كيف يقن الظالمين حفظ الإله فجيء من نصر المبين قد تعلمت كيف يخني الظالمين حفض الإله فجيء بالنصر المبين قم يا بنيا قم يا بنيا قم يا بنيا قم يا ولا تبالي بالوعود تلك المكارم ليس يعرفها اليهود قم يا ابني ولا تبالي بالوعود تلك المكارم ليس يعرفها اليهود كم قدموا للشعب بقاة الورود. الورود فتفجر الورد الملغم في الحشود, الحشود. كم قدموا للشعب بقاة الورود. الورود فتفجر الورد الملغم في الحشود, الحشود. حتى تغير حالكم بعد عادوا وقالوا بيننا عهد امتين حتى تغير حالكم بعد السنين عادوا وقالوا بيننا عهد امتين قم يا منيا поставر فلكل مطلوب ثمن. ثمن هذه الحجارة صنتها لك من زمن خمن ثالث بسب развитhaul زمن ثحت هذه الحجارة صنتها لك من زمن, زمن. قذها بكفك وارمها تفدي الوطن الوطن كم ذاق جدك خيره قبل المحن, المحن. قذها بكفك وارمها تفدي الوطن الوطن كم ذا فجدك خيره قبل المحن المحن هذه بلادك تشتكي في كل حين والحر يئبى ان يهان فيا هذه بلادك تشتكي في كل حين والحر يئبى ان يهان فيا استكي قم يا بني قم يا بني ولا تخفى الهول زائف هذا سلاحهم المزمجر منك خائف قم يا بني ولا تخفى الهول زائف هذا سلاحهم المزمجر منك خائف هذا طريقك فالتزبه ولا تخالف إني أرى نصراً لدى خلف المصاحب هذا طريق كثلت زمه ولا دخاله إني أرى نصراً لدى خلف المصاحب نصراً لعب من إله العالمين للمخلصين لدينهم في كل حين نصراً لعب من إله العالمين قلنا لدين في كل حين قم يا بني ا قم يا بني قم يا بني قم يا بني شدئ بالماكرة الماكرة وارفع كتاب الله تعوي مدبرا هم لا تخضت شدئ بالماكرة الماكرة وارفع كتاب الله تعوي مدبرا حتى اذا غابت بارض مغفرة مغفرة فارجع بأرضي مسعرة حتى إذا غابت بأرض مغفرة فرجع إلى نار بأرضي مسعرة أطفئ له بأوارها عبر السنين واجمع هنا حولي شباب المسلمين أطفئ له بأوارها عبر السنين واجمع هنا حولي شباب المسلمين اطفئ لهيب لوارها عبر هنا حولي شباب المسلمين اطفئ لهيب لوارها عبر السنين هنا حولي شباب المسلمين اطفئ لهيب لوارها عبر السنين اجمع هنا اولي شباب المسلمين اطفئ لي